دعاء الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة